شأن يحاوركم الله بعد طلبة العلم اذا راوا اخوانهم يتورعون عن اطلاق كلمة الكفر على الحكام واذا راوا منهم ايضا الكلام على الخلاف الذي يقع من الدعاه من جاء اخرى فيقولون لهم انتم مرجاء مع الحكام خوارج مع الدعاه قدريه مع اليهود بمعنى انكم استسلمتم لكل ما يأتي عن اليهود واصبحتم يعني مستسلمين لهم لا يعني سنونا تغيير لما ياتي به اليهود وكذلك روافض مع الجماعات عندما يدعونهم الى ان يدخلوا في الجماعات يقولون هذه حزبيه وهذا تفرق لا ندخل فيه ولكن ندعو الى الكتاب والسنه ونتعاون مع الجماعة البر والتقوى دون انتساب ولا انتماء لهذه الرايات فيقولون لهم هذه المقالات وقد قرات لكم فتوى يعني مكتوبة في ذلك فلو اشرتم ايضا ان شاء الله الى هذا في هذا الشريط عفى ان ينفع الله سبحانه وتعالى من يسمع انا اكرم ان يقع هذا من اخواني أرى أن هذا من اللمس والنفس بالأرقاب فبقوا هؤلاء بايرين وتلام على الحكام خلق المناظر لأن هذا لا خلق المناظر وليس يعني ذلك أنهم يبررون كل ما في الحكام هم يرون أن ما في الحكام خطوا بعض الحكام ولكن لا يعني ذلك أن نقوم على المناظر في الشمعات أو في محاضرات أو في النجاس الخاصة الحكام لأن هذا لا يوجد في فائدة. ومقصود الناس الحقيقة في فلاح لا تشتف فمن قصره فلاح الأمة فلابدك في يسلق الطريق الذي يكون في الأفلاح وأما ما قصره في غليله وشبايا عليه للماجره ومن ملاحظ التسوق في بعض الدول هذا عمل هو الواعي ولا ونحن لحاجة الآن أن نذكر امثله على من في من أراض من السكان أن نصفه وقام عليه المنابد والصب والشتل على رؤوس المنابذ المحراب كان أن نذكر لهذا أمثلة للواقع الشجاع.